السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن وله وبعد قد انتهينا من الحالات الثانية من حالات الإعراب وهي النص وعلامته الأصلية الفتحة ونجد الفتحة في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وسبقته أداة نصب وينوب عن الفتحة أربعة أشياء ينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة والكسرة في جمع المؤنث السالم والياء في المثنى وجمع المذكر السالم وحذف النون في الأفعال الخمسة وحديثنا الآن عن الحالة الثالثة من حالات الإعراب وهي الكسر وعلامة الكسر الأصلية علامة الجر الأصلية هي الكسرة وينوب عنها الياء في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وينوب عنها كذلك الفتحة في الأسماء التي تمنع من الصرف نجد الكسره الكسرة في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وفي هذا الباب لا نتحدث عن الافعال لان الخفض لأن الكسر من خصائص الاسماء قال ابن اجل الروم وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحه كان للرفع اربع علامات وللنصب خمس علامات اما الخفض فله ثلاث علامات الكسرة وهي العلامه الأصلية للخفض وينوب عنها علامتان اخريان الياء والفتحه قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وفي جمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم العلامة الأولى من علامات الخفض هي الكسر ولها ثلاثة مواضع اسم مفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم بشرط أن يكون الاسم المفرد وجمع التكسير منصرفين وما معنى الانصراف أو الصرف معناه التنوين لأن هناك اسماء في لغة العرب لا تنون تمنع من التنوين فيقال لها ممنوعة من الصرف مثلا إبراهيم أحمد يزيد فاطمة محاريب مصانع مساكن وهكذا وسيأتي بيان هذا تفصيلا تكون الكسرة علامة للخفض في ثلاثة أسماء الأول الاسم المفرد المنصرف أي الذي ينون الموضع الثاني في جمع التكسير المنصرف أي الذي ينون أنك تقول في جمع التكسير مثلا عامل وعمال صانع وصناع بالتنوين ثم تقول مصنع ومصانع لا تنون محراب ومحاريب من غير تنوين مسكين ومساكين من غير تنوين فإذا الاسم المفرد منهما ينون فيقال له مصروف ومنهما يمنع من التنوين فيقال له غير مصروف ممنوع من الصرف وكذلك جمع التكسير منه ما ينون ومنه ما يمنع من التنوين فالذي ينون يقال له مصروف والذي يمنع من التنوين يقال له غير مصروف الموضع الثالث جمع, جمع المؤنث السالم وسبق بيانه ما ختم بألف وتاء زائدتين على مفرده وهذه الزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف مثاله المذات مسلمات مؤمنات قانتات حافظات قانتات وهكذا هذا الجمع المؤنث السالم يجر بالكسر يخفض بالكسر علامة أصلي نعم أصل قانته قانت فالزيادة على المفرد المفرد المذكر هذه التاء زيدت في المؤنث لتدل على أن الموصوف به مؤنث إنما الأصل قانت فقانت نضيف إليه الواو والن فنقول قانتون جمع مؤ... مذكر سالم أو نضيف إليه الألف والتاء فنقول قانتات جمع مؤنث سالم أو كما يقول البعض الجمع المختوم بالألف والتاء الزائدتين <تصفيق> واضح طيب إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل لنستحضر شواهد على ما ذكر نجد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه في الآيات الثلاث مجرو أسماء مجرورة لله وسبب الخفض هنا دخول حرف الخفض لام الجر رب العالمين ربي إما نعت وإما بدل, بدل هو تابع فمجرور الرحمن بدل أو نعت وكذلك هو مجرور الرحيم مالك نعت يوم مضاف إليه مجرور الدين مضاف اليه مجرور فيوم مضاف إلى مالك والدين مضاف إلى يوم فهذه أسماء مجروره وكلها مفردة وكل واحد منها كان مخفوضا بالكسر كان مخفوضا بالكسر نريد منكم شواهد على الاسم المفرد المخفوض بالكسر اسم مفرد مخفوض بالكسر نعم قومي نوح وعاد وثمودة قوم هي مفردة وإن كانت من حيث المعنى تدل على الجمع ولكن من حيث اللفظ كلمة مفردة قوم نوح وعاد هذه ثلاثة أسماء مجرور نعم بالكسر وعنده مفاتح الغيب الغيب مضاف إليه مخفوض بالكسر ويعلم ما في البر والبحر البر والبحر البر مجرور بعد فيه والبحر مجرور لأنه معطوف وهذا كل مفرد وما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذه كلها اسماء مفردة مجرور نعم والفجر هذا مجرور بعد واو القسم عشر هذا نعت مجرور شفعي الوتري هذا كل مجرور بعد واو القسم وهكذا ها هتقول لي والتين صح تمشي على استحياء مجرور بعد على والتين والزيتون وطور وهذا البلد هذا كل مجرور بالكسرة والليل والشمس هذا كل مجرور بالكسرة أسماء مفردة نعم ماشي. والطور وكتاب مستور الطور مجرور بعد واو القسم هي حرف جر كتاب كذلك مجرور بعد واو القسم مستور نعت لمجرور فهو مجرور في رق مجرور بعد في منشور نعت لرق مجرور وهذا كله مجرور بالكسر نريد جمع تكسير نعم فيه طيب هذا سياتي هذا غير منصرف يجرب الفتحه فحيوا بأحسن من فرعون انه من سليمان هذا سياتي بيانه نريد الان شواهد على جمع التكسير المنصرف المجرور بالكسر المخفوض بالكسر اين جمع التكسير؟ طيب وهذا مخفوض هذا مرفوع. مبتدا مؤخر رجال من المؤمنين. مبتدا مؤخر مرفوع. نعم. والإيه؟ والأسباطي. آه. وللأسباب أنبياء من الألطف. ماشي والاسباط معطوف على مخفوض فهو مخفوض نعم ماشي وقدور راسيه ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب هذا كل سياتي بيانه بعد ذلك وقدور معطوف قدور جمع قدر الاناء الذي يطهى فيه هذا جمع تكسير فمجروب بالكسره نعم يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال رجال جمع تكسير مجروب بالكسره من الجن والجن كذلك جمع جمع تكسير جني وجن او قيل اسم جمع ماشي نعم وأنتم عاكفون في المساجد هذا مجروب الكسرة نعم خلق سبع سماوات مضاف اليه مجروب الكسر لكن هذا جمع مؤنث نحن في جمع التكسير الآن نعم نعم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ملائكة وكتب رسل هذه الثلاثة جموع تكسير مجرورة بالكسره واحد مجرور ب ب والباقي معطوف مجرور بالله لفظ الجلاله مجرور بحرف الجر ب والثلاثه الاخرى معطوفات مجرورات وملائكته وكتبه ورسله نعم في بيوت مجرور بعد فيه نعم وأيديكم إلى المرافق وبرؤوسكم نعم هذا مخفوض بالكسر يذهب الفقر والثراء ويبقى ما بنى الخيرون من أعمالي ما بنى الخيرون من أعمالي جمع عمل وهذا مجرور بعد منه علمت الجر الكسر بالنسبة للاسم المفرد من أعطي حظ حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير الله لا الحديث هذا يثبت ولكن فيه مخفوضات الرفق والخير ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة مضاف مخفوض بالكسر من كبر كبر مخفوض بعد من وقلب مخفوض بعد فيه ماشي نريد شوائد على جمع المؤنث السالم المخفوض بالكسر ها إن لئه ان ما مالهم طيب ان برضك ان تنصب. إن المسلمين اسم إن منصوب بعد إن وعلامة نصب الياء والمسلمات معطوف على المنصوب فهو منصوب بالكسر ونحن الآن نتحدث عن, إيه؟ عن الجر نعم هذا منصوب كل منصوب مسلمات مؤمنات قانتات هذا كل منصوب نعت لأزواج كنت معنا الدرس الماضي طيب لم نذكر تلك الايه في المنصوب بالكسره خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ازواجا خيرا مسلمات مؤمنات هذا كل نعت منصوب بالكسر نعم والنازعات والناشطات والسابحات هذا كله مخفوض بعد حرف القسم الواو وعلمت الخفض الكسر نعم ها؟ جواري كنا أهالي كنا من فوق سبع سماوات مضاف إليه سماوات مضاف إليه مخفوض بالكسر من أين أتيت بهذا ها ها ماشي نعم والذاريات نعم على صلواتهم نعم وكل المؤمنات نعم وللمطلقات هذا كل جمع مؤنث سالم مخفوض بالكسر ماشي إذن العلامة الأولى للخفض هي الكسرة ولها ثلاثة مواضع الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالي ينوب عن الكسرة علياء في ثلاثة مواضع قال ابن الروم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي الجمع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع تنوب الياء تنوب الياء عن الكسرة كعلامة فرعية للخفض. نعم. ها؟ في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمس وسبق بيانها خمسة أسماء لها إعراب خاص. أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. لما تنصب تقول أباك أخاك حماك فاك ذام لما تجر تجر بالياء أخيك أبيك حميك فيك فيما تجر بالياء بالشروط بالشروط السابق ذكرها تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم الموضع الثاني المثنى ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون او ياء ونون على مفرده مسلم مسلمان او مسلمين وهذه الزياده اغنت عن حرف العطف والمعطوف تقول ذهبت الى الابوين الكريمين وقرأت في كتابين مفيدين قرأت في الصحيحين سمعت من الشيخين الفاضلين وهكذا وجمع المذكر السالم سبق بيانه عدة مرات إذا العلامة الأولى من علامات الجر الفرعي أو العلامة الثانية من مجموع علامات الجر هي إيه إليا لها ثلاثة مواضع الأسماء الخمسة المثنى جمع المذكر السال قال تعالى ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا إلى أبيكم أبيكم مجرور بعد إلى وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمس ولما ننظر في هذه الكلمة نجدها مفردة أبيكم أب واحد ومكبر لم يقل أبيكم أبي بالتكبير ومضافة وهنا أضيف إلى كاف الخطاب فليست الإضافة هنا إلى المتكلم قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه أخيه أخي مجرور بعد منه وعلمت الجر الياء نيابة عن الكسر لأنه اسم من الأسماء الخمس تبارك اسم ربك ذي الجلال اسم ربك ربك ذي فذي نعت لرب ورب مضاف إليه مخفوض تبارك فعل اسم فاعل رب مضاف إليه مخفوض ذي نعت مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة لا يخرج من فيك إلا الكلام الطيب أيها المؤمن لا يخرج من فيك فيك وفي فيك ضرر بيضاء في فيك في فيك يعني في فمك اسنان بيضاء ها مجرور بعد في علامة الجر الياء اذهب الى حميك فاسترضه اذهب الى ايه حميك مجهول بعد ايه لو علمت الجر تضحك ليه بعضكم <تضحك> يضحكوا من تحت لتحت كده ولا يستحق الحمو والد ها <ألحم <والد> الحمو والد نعم ها هذا مضاف <مضحك> ليال متكلم أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم نريد الآن من إخواننا الفضلاء شواهد على هذا الذي ذكرته من القرآن او الحديث او الشعر فكرها ويسالونك عن ذي القرنين عن ذي القرنين ذي اسم من الاسماء الخمسة وسبق بحرف الخفض عن لذلك جر بالياء لان الشروط متوفره اسم مفرد مكبر ومضاف إلى غير ياء المتكلم ذي القرنين عن ذي القرنين نعم اين الاسماء الخمسه ولا هنا ايه اه جمع مذكر سالم من المؤمنين ولكن حتى لا تسع الخرق على الراقع نتحدث الان عن الاسماء الخمسه شيئا فشيء اسماء خمسه مخفوضه نعم من في الاناء مجرور بعد من ماشي لا في الاناء مضاف إلى الاناء نعم اذ قال لأبيه لابيه مجرور بعد اللام وعلمه الجر الياء نعم الى ابيهم نعم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه نعم كده هذا نص الحديث ابي وأباك في النار ابي وأباك في النار إن ابي وأباك اين المنصوب منصوب اه ونحن لا نتحدث ايه المفعول فابي اضيف لياء المتكلم منصوب بفتحه مقدره أباك لما اضيف لكاف الخطاب منصوب بفتحه بالالف نعم مين ماشي صارعش أسباح وفما ماشي وآخذ برأس أخيه مضاف إليه مخفوض بالياء نعم لا قراءه ال سته من القراء قرأ ذو واحد فقط اظن أبو ابو عمرو هو بال ويبقى وجه ربك ذي الجلال فجعل ذي نعت للايه للرب وليس للوجه اه قراءه ابي عمرو على قراءه ابي عمرو يمشي الكلام ويقرأه متواترة نعم من أخيه وأمه وأبيه أخيه وأبيه أخيه مجرور بعد من وأخيه معطوف مجرور وكلهما مخفوض بالياء نعم واغفر لأبي هنا فقد شرطا وهو أنه أضيف إلى ياء المتكلف الشرط ان يضاف الى غير ياء المتكلم ولذلك ابي واغفر لابي مجر بعد اللام وعلامه الجر الكسره المقدره للمناسبه نعم وفوق كل ذي علم ذي مضاف الى كل مجر وعلامه جره الياء احمد مجاهد ها مهاجر احمد مهاجر مركب مزجي نعم نعم على لغة منهج وابا اباها أباها اباها مضاف إليه مجرور بكسر مقدر على لغة بعض العرب انما لو أخذنا لغة جمهور العرب وابا أبيها مضاف إليه مجرور نعم نعم على ذي الرحم على ذي الرحم مجرور بعد على علامه الجر طيب والله انا لا تظهر الشماتة باخيك فيرحمه الله ويبتليك انا فكر نصيحه لي يعني انا اظهرت الشماتة باحد بس طلع شاهد يعني باخيك مجرور بعد الباء وعلامه الجر الياء لانه من الأسماء الخمس نعم ولا لذي مرة سوي ذي مرة ذي قوة قال تعالى ذو مرة فاستوى يعني ذو قوة جبريل عليه السلام ولا لذي مرة مجرور بعد الله معلم الجر الياء طيب شواهد على المجرور بالياء لانه جمع مذكر سالم نعم هذا مثنى نعم شاهد على المثنى المجرور بالياء وأما الجدار فكان لغلامين مجرور بعد الله وعلامه الجر الياء يتيمين نعت للمجرور فهو مجرور وعلمت الجر الياء أنا أحيانا أقول مخفوض تبعا لكلام ابن أجروم وهو كوفي في هذه المسألة وأحيانا نقول مجرور تبعا للبصريين يعني لا تعارض نعم من المؤمنين رجال من المؤمنين مجرور بالياء نعم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا ريب فيه هدى هدى للمتقين نعم اكتدوا باللذين من بعد أبي بك وعمر باللذين اسم وصول مجرور بعد الباء وعلمت الجر الياء لانه مثنى نعم انت كنت هنا منش كده كنت هنا يعني كنت هنا يعني ما ما زاغ البصر يعني لا ما زاغ بس فضل كل اين المجرور لا هذا حال أنهما في النار خالدين حال كونهما خالدين هذا مثنى من صب الياء نعم على طائفتين مجر بعد على على رجل من القريتين مش كده؟ من القريتين مجر بعد من وعلمت الجر الياء نعم طيب برضو ومع الكافرين كافرين بيائهم أمرنا لله نعم قلوبهم اين المجهول بياء أي هنا نعم حرف الجر على ولكن قلوبهم هذا جمع ام مفرد ام مثنى جمع جمع ايه تكسير وجمع التكسير هنا جمع منصرف قلوب وقلوبا وقلوب خلاص فهذا لما يجر يجر إيه بالكسر على ما أصلي خاتم الله على قلوبهم أين الياء نعم إنما يعني لو قلت ما جعل الله لرجل من قلبين من قلبين من حرف جر وقلبين مثنى فهو مجرور بالياء ماشي قلبين يا هذه علامه جر هنا ايوه كل منصوب او مجرور لابد من الياء نعم لايات لاولي الالباء أولي ملحق بجمع المذكر السالم مجرور بالياء ماشي وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين مفعول منصوب بالياء انما بدلناهم بجنتيهم هذا مجرور بعد الباء وعلامه الجر الياء نعم ها بدلناهم جنتين هي نعم مفعول ثاني طيب نعم يعني ماذا تريد كل ما عندك، كل ما عندك، تصائم، طيب، طيب ان شاء الله عز وجل في درسنا القادم نتحدث عن الممنوع من الصف إن درس جديد وفيه شيء من الثقل، فيأتينا ان شاء الله عز وجل في درسنا القادم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا الواجب معروف، عشر آيات أو أحاديث. فيها أسماء مجرورة ها يا يا فلان اي فل اي فل أرخمك فلا تكن الواجب عشر آيات او احاديث فيها اسماء مجرورة بالكسرة او بالياء مع بيان نوع الاسم نعم تبع الترتيب نتحدث عن الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة تحدثنا حدثنا الآن عن المجرور بالكسرة في ثلاثة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث. ثم تحدثنا عن المخفوض بالياء في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر بقية الموضع الاخير وهو المخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة وذلك في الممنوع من الصرف نعم هناك كلام الواجب مرة ثانية هات عشر جمل من القرآن او السنة أو الشعر فيها أسماء مخفوضة بالكسرة أو بالياء مع بيان نوع كل اسم أو مفردة مجرورة بالكسرة مثنى مجرور بالياء جمع مذكر بالياء أسماء خمسة مجرورة بالياء فهمت؟ ماشي